بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه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 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 119. باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق 119. يومئذ المساخ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى 110. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى 111. ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا